يا عينيك يا سيدنا انا كلمه قولي عني هو سيدنا الله يحكيلك Boom, boom, boom. ق َ ا ر ك ت المسلمين قال من يحيي العظام وهي رميم ん。<Amen. S 2> Amen. o、um. h وقال ل ه ع ب ر ا ل ل ه ي م و انك ل حميد مجيد اللهم <سؤال> انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من ا ل ق ا ن ط ي <مسيح>... الله ابراهيم استاذ كبير لكن اول مره بيت عليه الله الله الله الله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 よし والله انا زيك ما و انا جاي معاهم و ق و ل ه ب اضلتها مني قال لا فاسكت بقى ا ش ا ل ع ل ا و ل ا ل و ح ي ولكن يقول لك ان تكون مساءله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الوجوه تون ب ل ا هو الخلق العليم اللعنة اللعنة بتعمل ايه سبحان الذي بيده ملكوت كل شرير 「おいし